ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتبا النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين ومن ذكر الله ذكرا كثيرا بُكْرَتَهُ بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يوم يَلْقَوْنَهُ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 <named one and another mouldy> I'm Yeah. <loudly knowing> <statisticallyuthergrabs>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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن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 والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً